ش ب ك ة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الشيطان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 كانوا بعبادتهم كافرين و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افترى قل إ ن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أ ع ل م بما تفيضون فيه كفى ك به شهيدا بيني ب شهيدا ن و م و ه و ا ع ر النابلسي ر ح ي م قل ر ل وما أ د ر ما ي ف ع للعلوم بي و ا بكم ب إن ت إ ا ما ي الاسلاميه أنا إ إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن ك ن و ك ف ر ت موسوعه به ش شاهد ه د ا ل ن و ا س ت ك ب ر ت م إن ا ل ل لا ه ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن و ق ا الذين كفروا ل للذين آ م ن و الاسلاميه و ك ن خيرا ما ب ق و واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افق قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني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 الذين نتقبل عنهم أ ح س ن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما أ ت ع د ا ن ي أ ن أ خ ر ج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله و ي ن ك آ م ن وهما يستغيثان الله ويلك آ م إن و ع ه النابلسي ل ه حق ا أ ا ط ر ا للعلوم أ و ي الذين ن أولئك حق ي ه م ا ل ق ل في أ م من قبلهم من قد خلت ا ل ج ن و ا ل إ ن س إنهم ك ا ن و ا ا خ ر ي ن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 واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخو إذ أنذر قومه وقد خلت النذر من بين يديه ومن عاد بالأحقاف النذر لا تعبدوا إلا الله إذ أنذر خلت خلفه يديه من بين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 بلى إ ن ه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ل ي س هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل ولا تستعجل لهم